ثم من بخن واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسرون العسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى لنا للهداة وإنا لنا للآخرة والأولى فأنذرتم نارا ترضا لا يصلها إلا الأشق الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يأتي ما له يتزكى وما لحد عنده من نعمة تجزى إلا بتواء. وعجه ربه الأعلى ولسوف يرضى